صادف كلما ذكر الحبيب ترنما ذكر الذي رب العالمين صل علىه وسلم كلما ذكر الحبيب ترنما ذكر الذي سلاما، نبي رب العالمين، الصديق الهادي الأمين، الله يرد ميسو اللزين، الحق صار معلما، نبي رب العالمين، الصديق الهادي الأمين. يا من تدني صلي الذي كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأدام هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء أنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم Wallahu Jalla Jalaluhu Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Saka'aladhi Rabbul Ula Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam